سفُن النجات ببحره تتباركوا سفُن النجات ببحره تتباركوا وله العلى ببداه اركو عالم يرف على القبا لجلاله وبنوره فلك الهدى يتحركوا اسمك يا مهدينا رحلات هانين اسمك يا مهدينا رحلات هانين المرتقل الكرام والهاد غانينا لمرتغى الكرار والهاد غانينا ميلادك كل سنه على قل زين نضوي شموع الهنا لملي موعود بين الأمال ويا ين ترجروب العاشق فجمل اغاني عينها والحين يظهر فرح الكون ثانيها يظهر فرح الكون ثانيها والحين يظهر فرح الكون ثانيها اسمك يا مهدينا رحله تهانينا اسمك يا مهدينا والهاد غانيين للمرتغل قرار والهاد غانيين ايات من السماء بامل الله مكنونه للخوره للموازم للمهد مخزوله يظهر يصون الحما رب العرش عانه وان صارت ذردما تبدل نفس دعونها مرهون الدنيا بصف مكتوم بكف يدك انبدي مرهون الدنيا ابصق مختوم مكفيده اسمك يا اسمك يا مهدينا لحنا تهانينا المرتقى الكرام والهادي غانينا للمرتغل كرب والهادي غانينا كبر اذان الفجر يتبارك بنوره مولد حنيف العصر والدنيا مستوره محروس من الغدير حصن العليس سوره دايم الاعتراض خيط والعدل دستوره والراية حيدر كف المهدي عليها والراية حيدر كف المهدي عليها والراية حيدر كف المهدي عليها اسمك يا مهدينا لحن تهانينا اسمك يا مهدينا لحن تهانينا الكرار والهاذي غانينا للمرتغل قرار والهاذي غانينا كل معجزات الزمان من عدم الطاها بيدين شبل الحسن سبحان خلناها ومسخرات السنان كلهن للانطاه والهدف قطع الفدان باذن الله وبجاها وبلا حلقه عهد البار الواليها بلا حلقه البار الواليها بلا حلقه عهد البار الواليها اسمك الوالي يا مهدينا تحلى دهانين الهندسه الصوتيه والتوزيع كرار الموالي اداء الرادود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي